رحمة من ربك, رحمة من ربك إنه, هو إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين بل هم في شك يلعبون بل في شك يلعبون ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم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 هؤلاء إن هؤلاء يقولون إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمن شرين إن هي إلا موتةنا الأولى وما نحن بمن شرين فأتوا بأبائنا إن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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاطهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاطهم أجمعين.